أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ بَنِي إِسْرَائِيلَ من بعد موسى إِذْ قَالُوا نَبِيٌّ إِذَا كَانَ مِنَّا بَشَرًا مِّثْلُنَا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ كَثِيرًا فَقَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُقَاتِلِينَ وَقَالُوا هَلْ أَسِيتُمْ إِن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في شبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلم نقاتل كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيئهم إن الله قد بعث لكم قالوا تملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يكتسع من المال قال ان الله وفاه عليكم وزاده بسطاء في العلم والجسم وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ كُلُّ لَمُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمْ تَابُوتٌ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وبقية مما, وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْبَنَاتُ إِنَّكُمْ إِذًا لَّمُصْطَفُونَ حِذَاكَ لَكَ آيَةٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ